أصلها ثابت وقرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الكلمة, الكلمة الطيبة, الكلمة الطيبة, الطيبة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيبتم وطب مساءكم خيرا عامرا بذكره سبحانه وتعالى نحييكم أيها الأحباء ما وحيث ما كنتم هذه حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة أحبة الكرام حرم الله تعالى الظلمة وكرها الظالمين وجاءت الآيات الكريمات محذرة وحثة على الابتعاد عن الظلم لما كان الباعث على الظلم أيها الأخوة والأخوات الحصول على المال أو على منصب أو على متاع من متاع هذه الحياة الدنيا والمول الكريم سبحانه وتعالى هو الذي يعطي هذه الأشياء ومحال أن يمنح الله سبحانه وتعالى أحدا لا يريد أن يمنحه ولكن ذلك من الاستدراج الذي يستدرج به سبحانه وتعالى الظالمين حتى إذا أخذهم, أخذهم أخذ عزيز مقتدر ما هو الظلم وما بواعثه؟ وكيف يتعامل الإنسان مع الظالمين وما هي أنواع الظلم هذا هو حديثنا في هذه الليلة المباركة مع ضيف كريم هو فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن محمد الأحمد الداعية الإسلامي المعروف باسمكم إخوتي وأخواتي ورحب بضيفي الكريم حياكم الله الشيخ عبد المحسن حياك الله حياكم المشاهدين ومشاهداتكم لعلنا في البداية أيها الأخوة بعد الترحيب بكم مرة أخرى وكذلك التنويه على تلقي اتصالاتكم وأسئلاتكم من خلال الأقام الهاتفية التي تظهروا أمام الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني في منتدى الصفوة أبتدئ هذه الحلقة مستعينا بالله سبحانه وتعالى ومتسائلا مع ضيفي الكريم حول. هذا الظلم ما هو الظلم ويعقل أن يكون الإنسان ظالما لنفسه ويحب نفسه ويسعى دائما في توفير الأمور المحببة لها وما يجلب لها السعادة أولا أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره من مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وأصلي وأسلم على ذاك النبي المصطفى روحي وأبي وأمي ونفسي ومالي وما أملك الفداء عليه الصلاة والسلام أما بعد ما أجمل أن يطرح الموضوع وأي موضوع في الدنيا من خلال هذا الكتاب العظيم الذي الله سبحانه وتعالى قال فيه وكل شيء فصلناه تفصيلا. قالوا يا أتونا بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقُد ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. ثم فصلت ملَد حكيم خبير في كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء. قال ولا صرفنا في هذا القرآن هل لنا في كل شيء؟ إيه نعم. عندنا مشكلة في هذا القرآن للناس من كل مثل إذا الله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن قضية الظلم مواعث ما للظالمين هل يحبهم أم لا يحبهم ماذا فعل الله سبحانه وتعالى في الظالمين على مر العصور ومن سنة الله سبحانه وتعالى أنه إذا أحب أحدا جعل العاقبة له وإذا كره أحدا أسأل الله لنجعلنا وياكم من جعل الدنيا كلها عليه يمتعهم قليلا كما قال الله سبحانه وتعالى فكلا من هم كلا هؤلاء كل الأقوام الذين ظلموا قال فكلا أخذنا بذنبه لما انتهت الآية قالوا ما ظلمهم الله وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون السؤال هل ممكن أن الإنسان يظلم نفسه؟ نعم طيب كيف يظلمها وهو جالس يلبسها أحسن اللباس؟ لا هم يلبس نفسه هو يلبس جسد النفس غير النفس ضيعنا أنفسنا إلا من رحم الله هذا كلام رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى ولكن أكبرنا أكثر الناس شوف الإحصائية إيش فيهم أكثر الناس قال لا يعلمون وما دام الإنسان ما يعلم يصير سهل فريسه على العدوة من عدوه الشيطان إذا الشيطان جاء إذا رأ الناس ما تعلم مباشرة قال الله سبحانه وتعالى بل أكثرهم تعلم. اللي لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون الحق إيش النتيجة فهم معرضون إذا ما عرفت الحق تكون سهل تعال عند طفل وعطى خمس مئة ريال وعطى ثلاث ريال وخل واحد من عدائه قدامه، وقول له تبغى سهريا تلقى العدو يقول ما يعرف قيمة الخمس مية ويشوف ثلاث قطع جنب بعض وهذه قطعة واحدة سهل أن إبليس يجيبوله شفت هذه واحدة، هو ما يدرك إن هذه فيها خمس مئة قطعة من هالثلاث ريال، لكن سهل أنك تخدع عشان كذا وين بداية ظلم من انفسنا الجهل الجهل بأي بأي شيء بأعظم شيء وهو بكتاب الله سبحانه وتعالى أول ما نعش عنده يعني قصة يفصلها في القرآن تفصيل يقوله, يقوله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن بس تبغى تضيع خلي القرآن هذا القرآن بس تبغى تضيع غاية الضياع في الدنيا والآخرة وما تأخذ ولا شيء من الله سبحانه وتعالى تأخذ وعود من الشيطان فقط والوعود هذه تنقذ بضدنا ما كان لي عليكم من السلطان ومن يعش عن ذكر الرحمن يأتي هنا عدوك جاهل مدام ما أي واحد ما يعلم القرآن هذا ولا يطبقنا ولا يطبقنا يقيم عينها الله ووفقها أنه يقيم خروفه وحدوده فهو جاهل قال الله عز وجل ولكن أكثرهم لا يعلمون مباشرة بعدها الصاعقة قال يعلمون كيف يا ربي لا يعلمون ويعلمون كلمتين فيها وراء بعض يفصل بينهم رقم الآية فقط ولكن أكثر الناس لا يعلمون بعدها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أثبت أن هذا العلم أصلا ليس عد واحد الآن عرف كيف يكسب عشر ريال وهم ضيعا في صفقة مليون تقول هذا يعلم والله ما يعلم. مع أنه كسب عشره وما لكن لما تشوفه كسب تعلم أنه خسران صفقة في الدنيا خسرانة قال الله عزاه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين عاد خلاص انتهى القبيل فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنه ما اعتبره إذن هو يحسب نفسه أنه ما عنده مشكلة بداية نقطة الضياع أن نظلم أنفسنا مع هذا الكتاب ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه من أظلم هو الله سبحانه وتعالى الآن ليس هذا ظلم بين الناس هذا ظلم بينه وبين نفسه وما أكثر ظلم لأنفسنا ربي إني ظلمت نفسي ورد الظلم كثيرا في كتاب الله سبحانه جدا. وتعالى لكن لما قال الله من أظلم صيغة مبالغة يعني لا. لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربي بالله كم من من, من ذكر بآيات ربه كل كل من يسمعني الآن وكل من يراني الآن من الإنس والجن ذكرنا بأفض أما بالقراءة أما بسماع أما بحفظ المهم أنها عندنا كتاب طيب بقي القسم الثاني فأعرض عنها كم من من عنها لأن الظالم النفس للأسف لا يدري نظام نفسه الشيطان يقول له يحسبون أنه مهتدون قال فأعرض عنها ونسي ما قدمت ذا كم من من ذكر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وهو طالع اللي هو هذا أعرف أعرف ذكر وأعرف يقول طيب إذا هذا ظال لك ما يدري من كم من من أحد سمع قول الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعض كم من من سمع قول الله سبحانه وتعالى قول سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ثم وطالع قنوات السحر وكأنه ما هو ظالم ثم أعرض عنها ونسي ما قدمته ده بدت قصة النهاية من هنا قصة الضياع قال الله عز إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في أذانهم وقرأ إذن هو بدأ قصة الضياع من أول نقطة اللي هي ضيع علاقته بهذا الكتاب العظيم وظن أن هذا الكتاب وأنه يعني يأخذ على كل حرف حسنة نعم. ولم ينزل الله سبحانه الكتاب لهذا والله جميل لأننا اطرق شيخ عبد المحسين الظلم أنواعه كثيرة جدا والكتاب الله عز وجل وسنة نبوية يعني أتت على نماذج وحتى بعض صورت صور حياة للظالمين وكيف أصبحت نهايتهم نأخذ هذه الأنواع التي طبعا أشد ظلم في الدنيا وفي الأرض وما أوصي الله سبحانه وتعالى مثل هذا بمثل هذا الدم هو الشرك حتى أن العظيم جل جلاله إذا تكلم عن شيء ووصفه بأنه عظيم فعلًا إنه عظيم إذا جاءك إنسان فقير وقالك والله فلان عنده يعني رصيد هائل تقول أي شيء عنده هائل هذا لكن لما يجيك أتج واحد في الدنيا يقولك فلان أشهد أن عنده أرصدة بالدنيا أعرف لغة الأرقام تعرف إن هذا لأنه إيش لتكلم فإذا فما بالك؟ الله أعلى سبحانه نعم. وتعالى إذا تقال العظيم عن شيء إنه عظيم قال إن الشرك لظلم عظيم أن تجعل لله ندا وهو خلقك هذه القضية نح نعرفها لكن مشكلتنا ما ندري ما فيه واقعين فيها إلا من رحم رب العالمين سبحانه وتعالى كم واحد الآن من عند قبر ويدعو وهو وهو يحسب إنه مسلم وأنه يحسن صنع والناس ما عنده مشكلة لن نتكلم بفتاوة نتكلم بآيات الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل إن تدعوهم لا, يسمع. لا يسمعوا دعاءكم. هل, هل أنت منطرح قدامه وقاعد تبكي خشوع ما تخشع في صلاتك تعال شفا إذا وقف أمام الله بين يدي الله في الصلاة شفك كيف يسوي وهو يدعو صاحب القبر وقلبه كله متوجه يقول الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب كأن القرآن يحاولك تقول لا لا يا أخي بعضهم يقول لا يسمعون قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم إذا انتعبك كل راح في الدنيا الآن قبل الآخرة قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما انتهت القضية بقي أعظم فصل فيها إيش الآية اللي بعدها يوم القيامة يقول باقي لك موقف أنت وإيا بس ما هو أنت فوق الأرض وتحت الأرض كلكم عندي الله أكبر. سبحانه قال ويوم القيامة يكفرون أن يجحدون إيش بذنبكم ولا بجريمتكم ولا بإيش ولا بواسطتكم قال ي... ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير قال لا تأخذ فتاة أم غير هذا القرآن جاء وفصل القرآن تفصيل قال ولا ينبئك مثل خبير طيب يا ربي الآن هذا المسكين الذي يخدع وأسأل الله سبحانه أن يهدينا ويضال المسلمين ويضال الأمة هذا المسكين الذي يخدع طيب وين يروح هو متعود يتعلق بشيء وما يعرف إيمان بالغير ما يعرف أنه يدعو رب العالمين وهو عنده يقين لا. يعرف يدعو وره قبر وحفرق هذا الواحد صالح عدع مع أن الله سبحانه وتع أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرطة فك السبحة تنفرط لك ربعا ما يطيع في البدع وفي الشرك الشرب ويحسبون وأنهم يحسنون صنعا قال طيب وين يروح هذا الآن قال الله في الآية اللي بعدها شو الآية اللي بعدها شوف التفصيل قال الله عز وجل ولا ينبئك مثل خبير طيب أنا وين نروح عرفت الآن أن هذا كله ضلال وظلوني علماء الجهل وين نروح قال يا أيها الناس لاحظ ما قالها أيها الذين آذنوا لأن لن تجد مؤمن منطرح عند ولا قال يا أيها المسلمون من الناس من دهماء الناس نعم. قال يا أيها الناس أنتم الفقراء نعم أنت فقير فقير نعم أنتم جيت عندها عيالك وارتظن وضلك الشيطان كنت تظن أن أنت فقير عندك حالة تبغاها عندك وظيفة ما توظفتها عندك ولا مرض نعم عندك مرض عندك يعني سلسلة من أشياء الله يثبت أنك فقير نعم أنت غني ما تحتاج أحد لكن لابد تعدل بث القضايا وبث الشكوى وين تبثها ما تبثتها لمن تحت الأرض مسارها الصحيح أي نعم أنتم الفقراء لمن الله. فوق السماء لا لمن تحت الأرض أنتم الفقراء إلى الله وحده سبحانه وتعالى والله والله. هو يعني لو قلت له الله هو أصلا غني عننا سبحانه هذا بعدها قال إن يشأ ليس غني عنك إن يشاء يذهبكم كل الناس ويأتي بخلق جديد طيب كم يكلف هذا كم نطفة تحتاج تخلق وكم خلايا وكم قلوب تحتاج تنبض وكم دماء وكم كلا قال وما ذلك على الله بعزيز فالقضية أسهل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد قال الله وهو عليهين. سبحان الله. ما وتعالى. ما ما تكلف رب عمين إلا أن يقول كلمة سبحانه وتعالى. طيب هذا الآن في الشرك اللي أكثر الأمة أنواقف فيه. طيب يأتي من من من الشرك هذا ومن الكفر هذا أن آتي عند كاهن وساحر يدعي علم الغيب أمامي ويقول لي والله أنتي أنتي أنتي فلانة أكيد بعد هذا شورب ييجي في زواج بس دقي علي بعد الحلقة على الكنترول هل هذا هو علم الغيب الآن؟ أصلاً سبحان الله الله ما لحق الله عظيم سبحانه سبحان تأله ما يعني أرسل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ترى لا لا جاء موضوع من كل كل واحد عليه مسؤولية قال بمجرد أن تجلس ولا تصدق قال من أتا كاهنا أو عرافا فسأل ما صدقه يعرف أنه كذاب في داخل ما قلبه أنه كذاب وأن هذا أصلاً دجال بس يقول الحب استطلاع شوف إيش سماه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ما حب استطلاع قال بس مجرد أن أعطاه الفرصة شوف كيف ينظر له النبي عليه الصلاة أعطاه الفرصة ونفسها أعطاها فرصة أن تسمع لواحد يثبت لنفسه أنه يشارك رب العالمين في شيء سبحان الله والله سبحانه وتعالى نفاه في القرآن قال قل لا يعلم لا ملك مقرب ولا رسول مرسل لا يعلم من في السماوات ومن أرض الغيبة إلا الله فمجرد أن تعطي نفسك فرصة إذا كنت أحسن حالاتك وعارف وعارفنا كذب إذن بتصلي 200 صلاة 40 يوم بدون ولا حسن ولو مست وجدت الله سبحانه وتعالى قيته مشرك طيب إذا صدقته هذا أحسن حالاتي إني أدنى كذاب وأقول للناس ترى هذا كذاب قاعد طالع أو أسمع أربعين يوم ما تقبل لك صلاة لو نقول واحد داوم عشرين يوم بدون راتب نعرف الدنيا ونعرف يوم بدون راتب وش <تصفيق> معناه نعم لكن يوم ما في ولا حسنة إذا كان ترك عتيب الفجر قبل الصلاة خير من الدنيا وما فيها أجل الصلاة الفجر بكم؟ اللي جنبك دخل وطلع معه خير ما الدنيا وما فيها طلعت أنت مالك شيء قمت تعفت نفسك بس كله عشان موقف أعطيت نفسك الفرصة فيه أنك تجعل واحد قدامك يدعي أنه يشارك رب العالمين الله أكبر لأجل هذا الله سبحانه وتعالى يقول عن قصة سليمان عليه السلام فلما خر تبينت الجن هم أنفسهم أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المحيم ويقول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب. الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لأجل هذا لو كان بيعطيها أحد بعض الناس يقول طب هذا علم غيب وأني أن أعلمك اسم أختك أو اسم أمك هل هذا علم غيب أجل في المباحث كلهم على ما غيب يجي يقولك ترك الأسبوع الماضي الساعة كلمت فلا ما شاء الله شو هذا رادع أكيد أكيد إنه غيب استعان بوسائل صح الأول يجي أنت بزورني في البيت أنت واحد معك يا شيخ أحمد ثم تطلع من السيارة وسألوا من هذا قال والله شيخ أحمد وأنا جيب. دخلت عليه بعد شوي قلت لك هلا في الشيخ حسن سوني تقول تخاف تقول أكيد علم غيب ولا تقول أكيد علم مهلي معي هذا مو علم غيب أصلاً مو مو علم غيب هذا كل معلومات كلنا نعرفها كلنا يعرفون اسم أمي وعرفون كل كل هذي يعرفون اسم وكل يعرفون من جاء وكل وكل العالم الشاهد لو كان الله سبحانه وتعالى سيعطي أحد علم الغيب بنيعطي رسله هو يعطيه أعظم مخلوق محمد عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي يقول الله عز وجل صلى قل لهم ولو كنت أعلم يَقُلْ لا أَمْلِكُ لنفسي شفوه حي شوف كيف ظلم أنفسنا يقوله حي الآن في كامل قدرته وكامل يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا إلا ما شاء الله إذن وهو على منزلة عليه الصلاة والسلام لم يظلم نفسه وحاشا قال أنا وأنا حي إذن وهو ميت الآن بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يطلب وقول لا لا يعلم طيب ينصدقكم ولا صدق الله حيز إذا كان هذا كلام كتاب الله وهذا كلام محمد عليه عن نفسه نترك كلامه عليه الصلاة والسلام عن نفسه ونصدق الناس تانين يقول لا لا, لا يغرركم القرآن ترى يقدر يشفي لكم مريض طب هو يقول عن نفسه كم الآية لا أمنك ول... نفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت ولو كنت أعلم الغيب لست كثرت من الخير وكان ما تأتيني الحجارة في أحد تضرب كان أعلم أنها بتجي وأخير راسي صح؟ لست كفرت من الخير ومسني السوء صح. طيب وش أضيفك إن أنا إلا نذيرا وبيت قوم طيب طيب إذا فيه ظلم هذا أعظم ظلم أنا تكلم عنه أعظم ظلم أن تظلم نفسك لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يراقب الصحابة أن لا يظلموا أنفسهم بالذات من هذه القضية يجي واحد من الصحابة يقول ما شاء الله وش شايف هذا أعظمه هذا أعظم مخلوق هذا رسول الله اللي أسليبه يقول ما شاء الله شئت. تغير وجه النبي عسلم كأنما فوق في وجه حب الرمان قال أجعلتني لله ندى طيب هو ما قال يا رسول الله أنت لها ندى هو بالعكس طال أنك أنت رسول الله فاكيد أنك أنت والله سبحانه وتعالى تعلمون وأنت تقدرون قال قل ما شاء الله وحده وفي رواية قال أجعلتني والله عدلا يأتي رجل في صحيح مسلم ونبي عسلم يراقب فيقول له من يطع الله ورسوله فقد رشد كلام جميل وما يعصهما فقد غوى الصحابة كلهم ما لاحظوا شيء النبي عليه قال بئس الخطيب أنت سبحان الله كلام في شيء والنبي عليه على ليس على خلق عظيم وصفه الله يعني ما أحد يجرح وهو على خلق أمام الناس إلا لأمر جلّ أمر شديد أمر جلل خطب عظيم قال بئس خطيب القوم أنت وقال بئس الخطيب أنت وش سوى وش قال أعيد الجملة قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يأصه فقد غوى قال لا تقل من يأصه قل من يأص الله ورسوله اليوم تدخل لي معه في كلمة في الله أكبر وبكرة تدخل لي معه في عبادة ودخلت لي معه في واو عطف جل جلاله وهو سبحانه وتعالى علو كبيرا أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا إذا غضب عب العالمين سبحانه وتعالى بل قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لقد أوحي إليك وهو أغلى مخلوق عند عليه الصلاة والسلام وايل الذين من قبلك لان اشركتنا ليحبطن عملك وهو ها عليه الصلاة والسلام يقول نحبط قيامك اللي تفطرت فيه قامت معد ولا احسن لان اشركت لو تؤتيني بشرك ليحبطن عملك وتكون فأعظم ظلم في العالمين هو الشرك أن تاتي لا سبحان الله الجد هذا يجي واحد يقول يا صوره هذا اللي في الزنا فيه مجال للحوار ادنو مني ادنو تعال وبتكلم وياك انا والله لامك انا بحرق قلبك بس بطريقه بطريقة أذكرك فيها أن مثل ما تكره يكرهون الناس لكن في مجال النقاش لكن, لكن في قضايا الشرك إنه يعسنه وهي حرف فهذا النوع الأول هو أعظم نوع في, في العالم نأخذ النوع الآخر شيخنا الكريم بعد أن نأخذ هذه المشاركة هنا من في الموقع من فتيات الدعوة تقول فيها المشاركة إخواني وأخواتي الكرام هي نقف وقفة مع أنفسنا فلنتساءل هل من ممكن أن يضرم الإنسان نفسه حقا؟ قد يتعجب البعض من ذلك ولكنها حقيقة واضحة يظلم الإنسان نفسه عندما يكون عبد لها ولشهوته عندما يطيع الإنسان نفسه في كل شيء وهو بذلك ظلمها ظلما كبيرا وهو لا يدري لأنها كثيرا ما تأمره بمعصية فالنفس أمارة بالسوء وهو بطاعته لها يقربها من سخط الله سبحانه وتعالى ومن النار فيكون بذلك ظلمها وأعطى لها ما تريد أعود لكم شيخي الكريم ونحن نتحدث عن أنواع الظلم ذكرت ظلم الإنسان لنفسه هذا هو أعظم الظلم في قضية الشرك يأتي بعد ظلم البدعة أن يظلم الإنسان نفسه في بدعة لأجل هذا من مداخل الشيطان ست مداخل المدخل الأول هو الشرك يحاول فيك يمن يسر تنطرح القبر تدعو وتتوكل على أحد والتوكل من أعمال القلوب لا يوصر في الله سبحانه وتعالى ما استطاع دخلك في البدعة البدعة أعظم الكبيرة نعم مع العلم بأن أصلها وظاهرها الاستحسان الماضي بدعة ترى يقول بدعة يزني لكن بدعة يقعد يسبب لك مية وخمسة عشر يعلمها أولاده ترى هذا بعض الناس لما يجي تقول له يقول سمع الله من الحمد يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر ثم تجي تقول له حبيبي الشكر هذه ما جابها عليه وسلم قال لك يا أخي بتعقدون المسألة هذه خير يا أخي بعدين أنا قائل ولك الحمد والشكر كلمة زينة هو ما يدرك أبعاد هالقضية أنه ولده الآن يسمع منه الشكر يحسب هو الشكر هذه من محمد عليه الصلاة والسلام صلصة. ثم يجي الجيل اللي بعده يجي لك يوم ولد ناجح فهو فرحان وربي معطيها عطيه ومستجبه دعوة فيقول لك الحمد ولك لك الشكر حسن ما ما تكفي ولك الحمد لك الشكر الجزيل جدا يا ربي يجي بعدها البنت ناجعة تقول شكرا زي ما يكفي جدا جدا أكثر شكر يا رب ثم يجي جيل بعدنا يتورط يجتمعون ادعيه ما قالوا يعسلموا وصلاه يتورطون وين وين اللي قال من اللي قال أبوه من اللي قالتها أمه فيتورط يتغير الدين كله بعدين هل هناك هدي أعظم من هدي عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم والله العظيم أعطانا أحسن هدي وهذا المبتدع هو يظن أنه الآن هو يفعل شيء للنبي عليه الصلاة والسلام حصل موقف معي ناذنت في أحد الدول الخليجية صليت وراء إمام سبحان الله يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو قايم يصلي التراويح يقول صلي الله ومسلم على نبينا محمد فقلت له حبيبي هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم ويقول استغفر الله قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله وانا قال الكلمة غلط انا اصلي عنه بعسل قال طيب بس هو اللي تصلي عليه قال هنا استغفر الله قال لا هذا خير ان اقولها اي وقت قلت طيب اجل انا بس جد وبقول الله لا اله الا هو الحي القيوم تقول لي اشيء اقول لك مو صلاة حتى قرآن هذا اعظم من الذكر قال لا لان بعسلل ما سواها قلت سبحان الله اذا ان ما نسوي قال ما اتاكم ورسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طالع في الرجل بس مجرد كلام قاعد يقول وصلنا عثمان أحمد والله يا جماعة ثوبه كان يسحب حتى قلت له قلت يا أخي أنت قدوة الآن أنت تقول وتعلن بريسانك أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام كبر مقتنا عند الله أن تقوله ما, ما لا, لا تفعلون فأنت والصلاة كانت حتى قلت يعني تكلمت معه ولا ولا أذكر اسمه لكن صلاة الشيخ ما يمدينا نقول سبحان م سبحان رب لا, لا مستحيل ما وصلتها والله ما. أول ما سبحان وله جايب قلت لي يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول حافظ الحديث وحافظ السنة دعائنا بالبخاري لكن لا التطبيق بعيدا وهذا القضية يا شيخ نعم. أنك تقول ما لا تفعل قال الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن, يترك. أن يتركوا أن يقولوا كلام سهل أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون لا سنفتن وسنبتلي حتى يتبين لانه القضية بالكلام كل ناس تعرف تنظر احنا الحين قاعدين ننظر لكن الله يعلم ايش اسرارنا اسال الله ان, إن يطلع لنا وياكم مما يكون ظواهرهم خير من بواطنهم والكل خير اللهم امين اساترك معي مشاركة كريمة من فضيله الشيخ محمد الننان من حياك حيال الله فضيله الشيخ محمد حياك الله شيخ احمد وحياك الله دكتور محسن حياك الله واسال الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الظلم والحسد آمين. لها وللناس عموما امين تفضل شيخنا الكريم آمين. اقول لا شك عندما يطغى المرء او على المرء حب نفسه ودفع ورفع ذاته لا شك في أن الأنانية والظلم يلازمانه ولازمت الظل كما يقولون. إذ لا يحدد معنى العدل والظلم والخير والشر والحسن والقبيح في هذه النفس المريضة إلا الرغبات والأهواء ومتطلبات تلك النفس الظالم حنان الله وياكم فلا ترى الحق لأحد إلا في كما يقولون إلا في إطار حضوضها ومكاسبها. فإذا أخطأ صاحب تلك النفس فإنه لا يعترف بخطئه البتة. وإذا ظلم فإنه لا يقر بظلمه بل إنه تجد يعني يحدد ميزان الخطأ والصواب والعدل والظلم نفسه الجامحة وهواه المتبع يضع الأمور كما يقولون في غير مواضعها بل ويظن أنه قد أحسن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن وهو قد أخطأ وظلم وإذا ساد يا إخوة هذا الفهم المغلوط في أمة من الأمم فإن الهلاك يكون قريبا وشيكا لأن من أعظم من أسباب تدمير الأمم وفنائها انتشار الظلم بين أفرادها والظلم نوعان: ظلم النفس وظلم الغير. وحديث الشيخ وحديثكم في هذه الليلة ظلم النفس. لا تظلم نفسك. من هذه الأمور ذكر الشيخ ظلم النفس بالشرك بالله عز وجل وبدعة لكن هناك أمر أريد أن أشير إليه وقد أكون سبقت الشيخ الدكتور المحسن فيه لكنه حقيقة أجده أنه يجوس في نفسي وهو الحديث عن من ظلم الإنسان لنفسه أن يملأ قلبه من الحسد ولا شك أن أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح والقلوب محل نظر رب جل في علاه والحسد ولا شك أنه داء عضال وسم مقتال لا يسلم منه إلا كما يقول إلا من سلمه الله جل وعزه ولهذا ورد عن بعض السلف ويظنه الحسن البصري يقول ما خلى جسد من حسد لكن اللائمة يبديه والكريمة يخفيه ما وقع الحسد بين الناس أو فما أكثر وقوعه بين الناس ولا حول القوة إلا بالله وأكثر ما يقع بين النظرة والمتشاركين وأكثر من ما يكون في صفوف النساء وكذا يا إخوة لابد أن ينتبه إلى أن الحسد في الحقيقة هو أستطيع أن نسميه كما يقول بعض العلم اعتراض على قضاء الله وحكمته ولهذا قيل كما أورد هذا في عدب الدنيا والدين يقول من رضي بقضاء الله لم يسخط أحد ومن قنع بعطائه لم يدخل, أو لم يدخل عليه الحسد يقول بعضهم يقول ما رأيت ظالما أشبه مظلوم من الحسود نفس دائم وهم لازم وقلب هائم لا بد أن ننقي أنفسنا وأن لا نظلم أنفسنا بأن نقع في الحسد إلا فتنتين كما نبهن وعسى الأخذ بهذه المداخلة نعم. لا حسد إلا فتنتين رجل أتاه الله المال فهو ينفقه في الحق على هلاكته ورجل أتاه الله القرآن فهو أقر به أنا الليل وأطرف الناحية. نعم بارك الله فيك شيخ. الله عزوجل يظهر قلوبنا وقربك من الأحقاد والكذابين. الله يعين ويني ويني يعين ويكرم علينا ما اللهم آمين. الله مامين وأشكركم يهني. شكرا شكرا جزيلا شيخ محمد النونان من حائل عود لكم شيخ الكريم ونحن نتحدث عن الظلم الإنسان نوع الظلم ودع لي أن قل لاء اذا أذنت لي شيخي الكريم طرح. نرى دائما الظالم يعني يرتع ويعتدي على ال... ياخذ مال هذا ويسفك دم هذا ويعتدي على هذا بأنواع من الاعتداء يجمعها الظلم ويعني التعدي على حقوق الآخرين لكن يعني قد نراه في سعادة وهنا وهو يعني يمتد به عمره وهو ما زال ظالما يعني يعتدي ويأخذ ويرتع في هذا الظلم حينما يرى الإنسان مثل هذه المناظر ويرى هذا الظالم وهو يعني لم يصب بعقوبة لم يصب ببعث كيف يتعامل الإنسان وهو يرى مثل هذا المنظر يعني قد يصاب الإنسان حين بنوع من الشك حول مصير هذا الظالم حسنت أول نزال الله خير أخي الشيخ محمد شيخ محمد نعم الشيخ محمد الله خير. الله لا يحلمها الأجر على مداخلتها إن أذنت لي تعليق بسيط قبل أن نجيب هذا يقال قضية زهر خير قضية الحسد فأنا لن أطيل الكلام أكثر من آية قال الله سبحانه وتعالى وما أجمل أن تؤخذ المواضيع كلها من كتاب الله سبحانه وتعالى هو المرجعون قال الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس هذا الآن عبارة عامة كل الناس يفهمونها ثم بين رسالة خاصة للحاسد من اللي أعطاه؟ أنت الحين على هذا الأمر. من اللي معطيها عشان نشوف كأنه ظالم ولا لا؟ تعال ربي علوا كبيرة. من اللي قال على ما آتاهم؟ هم هم اللي عاد ولا أنا اللي أعطيته؟ الله سبحانه وتعالى. قال على ما آتاهم الله من فضله. إذا أنت ما رضيت ما هو براضيت باللي عندها. تراضيت باللي أعطاه سبحانه وتعالى لأنك أنت هم يقسمون رحمة ربك. فالله سبحانه وتعالى أنت الآن معترض على أعظم من قضية الحسد قضية أنك معترض على حكم الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني قضية أن الظالم يعيش هذا من قلة اليقين إذا أحد ظلمك وأنك تظن أن الله سبحانه وتعالى بل إذا رحمها الله أخذ منه قدامك إذا أراد الله أن يعاقبه أسأل الله سبحانه وتعالى عافية لك العقوبة هناك ولا أنسى موقف حصل معي قبل أربع سنوات مستشفى كنت تعمل فيها في مركز القلب عملت الرجل عملية سبحان الله ما رأيت أحد تدهورت حالته بعد عملية عملية كان ترقيع شريانة يعني تسوى أربع مرات في اليوم لأربع مرضى وكلهم بعد الله سبحانه وتعالى يزال عن بتنفس في اليوم الأول أو انكثر في الثاني يقعد أربع أيام يطلع في الأجناح بعد سبعين طالع البيت هذا سبحان الله بدأ عندها قضية في القلب ثم شوي فشلت عندها الرئة ويعني جلس على على الجهاز تنفس حول الشهر بعدها فشلت الكلى فصارت شوف قدامك أجهزة على الجهاز التنفس وجهاز الكلى والله ما تقدر تدخل لا تسمع له ولا تقدر يعني تقرب من عنده من الأجهزة عضو عضو إلين صار عنده فشل عام في الأعضاء سبحان الله يسر الله سبحانه وتعالى بعدها بدأ يعني تحسن حالته شوي شوي صحة بس خلاص يعني إن نجاه الله سبحانه وتعالى بيظل إلا إن, إن شاء الله على غسيل كل يوم وريوم وكلى فاشلة ف. قال واحد من الأخوان قال خذ الرقم هذا ودق عليه دق على الرقم هذا قال له قل له يقول لك أفلا أنا بأعطيك بس حللني من ضمن اللي كلمه هذا الرجل كلمته أنا أنا حاول نقنعه أنه, أنه سامح الرجل هذا قال والله لي ثلاث سنوات وأنا ما ما أنام الليل أدعي عليه ويوم الله سبحانه وتعالى وراني فيه اللي اللي أريد أتنازل عنه حاولنا فيه بشدة في طرق قال والله العظيم أني أنا وعيالي أن ما أنام. يتجرع الغصص وكل ما زاد علينا القضية قلت له يا روح يتوضل وتعال نصلي يقول والله ما تشوف له واحد ساجد يدعي عليه واحد قائم يدعي عليه واحد يقول والله العظيم ما أسألهم فقل سبحان الله عين الله, عادل الله عادل لم تنمي سبحان الله, الله. الله. لا تظلمنا إذا ما كنت مقتدرا فظلمه عاقبته عاقبته إلى الندم تنام عيناك والمضوم منتبه يدعو عليك وعن الله لن تنام نعم أحيانا يشاهد الظلم ال الظلمة وهو مبسوط يسرح يمرح بهالدنيا بهالاموال مثلا وكذا و... و... وهذا كلام القرآن سبحان يقول الله سبحانه وتعالى لما جاء قوم هنود كانوا يستبشرون يضحكون ما أخذ الله سبحانه لن تجد في القرآن إن وجدت من يأخذها الله زعلان يرفعها الله سبحانه لأن يقول هؤلاء الشردمت مقادلون وبعدين يقول خلاص مدركون وإن فوقهم قاهرون ثم الأهان يخرج قارون, على قارون أمام الناس وخفار خرج على قومه في زينته ما يأخذ الله واحده زعلان خليه يرتفع يرتفع يرتفع أن لو أنا خليه يرتفع درجتين ورميتك ولا خليه ترتفع مئة درجة ورميتك فالله سبحانه وتعالى قال أفرأيت إما تعناهم سنين ثم جاء في لحظة واحدة ينسيك مو سنين راحت ينسيك سنين راحت وقدها مع عشرين سنة الله. قال الله سبحانه وتعالى والقرآن شواهد كثير أن قال الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا ما قضيقن عليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء يسافر ويروح بفلوس العالم فتحنا عليهم أبواب شوف ما قال أبواب كثيرة قال أبواب كل شيء يعني ما ما بينه بن الأمر إلا نجته ولا ففتحنا عليهم أبابا كل شيء حتى إذا فرحوا لن يأخذ الله واحد زلان حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم بلسون فقطع دابر لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده القادر أن يفعل ما يشاء ما يشاء وحده ما أحد يقدر يسويها أبدا لأجل هذا وجاءه قومه يرعون إليه يحاول فيه منذ لوت عليه السلام يقول هؤلاء بنات يعطيهم الآن بدائل يعني من كثر ما ضيقوا عليه إن كنتم فعلي. إيه فقالوا قد لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم شيء تتكلم بكبرياء وإنك لا تعلم ما نريد شوف الله سبحانه وتعالى يقول إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب يعني قد يضحك هذا آخر يوم يضحك فيه هالليل دي فأسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا نظلم حتى لو كان الله لا يحب الكافر ومع ذلك يستجيب له ذلك مذروه الله عز وجل يفعل ما يريد هو الملك هو الذي قال عن نفسه سبحانه لا يسأل عما يفعل لو أحرق الدنيا كلها ما ظلم عباد ومع ذلك يحرم على نفسه الظلم والله أن هذا الوعد يكفي أن الإنسان يعني يرتعد ويخاف أنه يكون يعني وقع على حق أحد أو آذى أحد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيدنا والمع... والمع... والمعان من أعانه الله الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى تتاح لل... للناس حيانا في سواء كان وليا أو كان مسؤولا أو كان يعني يملك قرار في ظلم الناس ويغفل عن, عن رقابة الله سبحانه وتعالى وأثار هذا الظلم العظيم على, على, ذلك... على ما وقع عليها في الظلم ماذا, تود... ماذا تقول لمثل من ملكه الله عز وجل منحه الله سبحانه وتعالى المقدرة عن أن يتصرف سواء في في ارزاق الناس أو في يعني معاشهم أو وظائفهم أو حتى في تصرفاتهم أقول لما قالها الحبيب بالقاسم عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا مسعود يضرب يعني أخذ عصا ويضرب واحد موليه قد يكون أقطع لكن يضربه ويضربه والنبي عليه السلام يقول اعلم أبا مسعود وهو يضرب اعلم أبا مسعود ما تبين الصوت قال اعلم أبا مسعود ثم أعطاه كلمة والله تزلزل الجبال من مكانها قال اعلم أبا مسعود انت قال لله أقدر عليك بك من هذا على هذا انت الآن قادر عليه بعصى الله قادر في الأركانك قادر يلقيك في جهنم سبعين خريفا قادر يلبسك ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار قادر يجعلك تجرع الصديد قادر يجعل جمرتان تحت قدميك يغلي منه ودماغه قال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك فرساله أوجهه لنفسي أولا ولكل من يسمعني سواء ظالم خادمة ولا ظالم عمال ولا قال اعلم والله ان الله اقدر وكل ما قل تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب صار سهل على انسان يظلم وكل ما عظم الله سبحانه وتعالى تريدون ان تجعل لله عليكم سلطانا مبينا يعني لا احد قادر عليك ان يعذبك ويعلم مقدار الالم اللي تحس فيه ويعذبك ولا تموت الا الله قد تريد أن تعذب أحد توكم عذبه ساعتين ومات وما عتم تملك لا شيء إلا الله قادر عليك وأن حي وقادر عليك وأن تحت الأرض وقادر عليك وأن تيوم العرض وقادر عليك وأن عند الصراط قادر عليك وأن ت من الدين. نعم فأسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعل الظلم علينا طريقا نعم احيانا بعض الناس بعض الظالمين يغلف هذا الظلم بالمصلحة ويعني القيام على الشأن والرعاية وكذا وهو في قراره نفسه ينتقم ويظلم هذا العشان. نقول لك تسعى لنفسك لو كان واحد من ولدك تمشي عليه الكلام هذا ولا لا واحد من عيالك الامر الثاني قال الله سبحانه وتعالى بان على نفسه بصيرة ولو غلف ولو ألقى معاذيره ترى والله ما نبغى الناس سلة وقالها فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى ولا أترى والله أبيكم إلا خيرنا وهم ذبح أبنائهم مستحي نساهم بل يعني يقول لموسى عليه السلام وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين طيب أنت مسلم الحين تتكلم عليه بطريقة هذه هذا بالضبط قاعد يصير الغرب الآن قاعد يتكرمه عن الإسلام أنه من الكافرين طيب هذا مقتل كم واحد كم اللي من الكافرين هذا المجرم الإرهابي هذا موسى عليه السلام حاشا كم قتل إحصائية القتل كم كم واحد واحد فقط في حياته كلها هذا اللي قاعد يلقي الاتهامات كم قتل ملايين لاحظت نعم يعني قضية قضية كلها وقلب الصورة تماما أي نعم وما يغير في الحقائق طيب اسأله قال الله دروني أقتل موسى تعالوا انشن حملة دولية كلها ضد هذا سووا ضد هالدين ويش سووا قال إني أخاف اشتخاف منه الحمل وديع؟ قال ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد هذا ارهابية طيب وانت هذا اللي قاتل واحد بيظهر في الارض الفساد انت اللي مقاتل مليون بيظهر في الدنيا كلها ولا الاصنوات مش بتسوي ما اوليكم الا ما ارى ولا اهدي لكن فاستخفق ومهم فاعطاعوا فاعشان كده عندنا ضعف في الرد اذا صار مرجعنا مو القرآن والسنة اذا بدنا نشغل أفكارنا فقط البشرية وعقول البشرية. جميل. الفجر المنتظر تقول فيها في مشاركتها هنا سؤالي هل إغراق النفس بالمباحات يعد من الظلم لها وهل هناك تعارض بين سؤالي سؤالي وهذه المقولة إذا ترف الجسم تعقدت الروح. صحيح. صحيح لأجل هذا تجد أكثر الناس يمتع الرو... الإنسان مخلوق من أمره من... من روح وجسد الجسد هذا جاء من التراب وبيوحت... وعاش في التراب بروح والتراب الروح جاءت من عنده من عند يقول الروح من أمر ربي الأولى من الكتاب الله منها خلقناكم وفيها نعيلك ومنها نخرجكم تارة أخرى أما الروح جاءت من أمر ربي جاءت من السماء من ملائكة وذكر و... ربي العالمين وتعليم ربي العالمين الروح هذه لن تعطيك فرصة تعيش إذا أنت انتبهت الجسد اللي من تراب وتركتها تعقدك في حياتك حتى تطلعها طلعني الآن تروح تنتهر ما تخليك لأنها ما ما عاشت العيشة هذه الدنيا تحتية هي تبغى حياتها اللي فيها ذكر رب العامين مع أما قضية هل إغراق الناس في المعاصي من الظلم هذا من أشد الظلم لأنفسنا لأجفي هذا ومن أظلم من ذكر بهاية ربي أعرض عنها أعرض عن الحق وراح للباطل فعشى عن ذكر الرحمن واتبعه وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري اللي هي تكملت الآية ومن أضله ممن ذكر بآية ربي فأعرض هنا أعرض فإن له معيشة هذه تعقيد الروح وإذا بغيت ما تسعد ما عليك إلا أن تفك القرآن وحاول تسعد نفسك بكل شيء والله ما تسعدها والظنك بلازم لك ما, ما ظلمنا أنفسنا لبها الذنوب ما عندنا شيء ثاني يروح. نعم الله بارك الله فيك شيخي الكريم وأحسن إليك في هذه الحلقة الطيبة للشيقة لا تظلم نفسك كان معنا أيها الأحبة فضية الشيخ عبد المحسن محمد الأحمد الداعي الإسلامي المعروف باسمكم جميعا حبتي الكرام أشكر لكم شيخنا الكريم الله الشكر يمتد لكم أنتم أيها الأخوة أينما وحيثما كنتم وأذكركم إن شاء الله تعالى بإعادة هذه الحلقة غدا بعد صلاة الفجر من مكة المكرمة وأذكركم كذلك بضيفي في الحلقة القادمة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز التويجري نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة بريدة وكذلك أستاذ العقيدة في جامعة القصيم سنتحدث مع فضيلتي إن شاء الله تعالى هذه مشكلة فما الحل حتى ذلك الحين وفي كل حين اترككم في رعاية الله وحفظه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.